في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق